قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجن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 فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها.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 إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضرا إلى علهم يضرون ثم بدلا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا حتى عفوا وقالوا قد مسأب أنضرا وسرى فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون